مصر قومي وشد الحيل كل اللي تتمني عندي للغرق ويني ولا النيل آمان آمان بير مفندي يا, يا مصر قومي وشد الحيل كل اللي تتمني عندي عندي شريفه بسطين ايد قد انطر قد فين جبال حره شريفه بسطين ايد قد انطر ناصين مؤذن وغريفه من الأظهار ويدان yeo budhi tai zana through Lisa. يسعى الصلاه يجنينا يسعى الصلاه اللي رواك يا يسعى الصلاه يجنينا اللي رواك يا فضل من زل عهدينا نريد ثيمن بابها See the day.